بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والستون من التذكرة وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب قلت إن قال قائل قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن من ليس من أهل النار إذا دخلوها أحرقوا فيها وماتوا على ما ذكرتموه في أصح القولين وهذه الأحاديث التي جاءت في العصات بخلاف ذلك فكيف الجمع بينهما قيل له الجمع ممكن وذلك والله سبحانه وتعالى أعلم أن أهل النار الذين هم أهلها كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الحسن تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة والعصات بخلاف هؤلاء فيعذبون وبعد ذلك يموتون وقد تختلف أيضا أحوالهم في طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم وقد قيل إنه يجوز أن يكونوا متألمين حالة موتهم غير أن آلام المؤمنين تكون أخف من آلام الكفار لأن آلام المعذبين وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياء دليله قوله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل, أدخل آل فرعون أشد العذاب فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا أشد من عذابهم وهم موتى ومثله ما جاء في حديث البراء من قول الكافر رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة يرى ان ما يخلص له من عذاب الآخرة أشد مما هو فيه وقد يكون ما جاء في الخطباء وهو عذابهم في القبور وفي أعضاء مخصوصة كغيرهم كما جاء في حديث السمرة الطويل على ما تقدم إلا أن قوله في حديث أسامة بن زيد يوم القيامة يدل على غير ذلك وقد يحتمل أن يجمع لهم, أو يجمع لهم الأمران لعظم ما ارتكبوه من مخالفة من مخالفة قولهم فعلهم ونعوذ بالله سبحانه وتعالى عز وجل من ذلك باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وقال سرابيلهم من قطران وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يولي في البطون وقال لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال عز من قائل تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وقال فليس له اليوم هاهدا حميم ولا طعام إلا من غسلين قال الهروي معناه من صديد أهل النار وما ينغسد ويسيل من أبدانهم في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم متابع قلت وهو الغساق إيضا وذكر ابن المبارك أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله سبحانه وتعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق قال ما يسيل من صديدهم وقيل الغساق القيح الغليظ المنتن وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال الغساق القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهراق في المغرب أنتنت أهل المشرق ولو أنها تهراق في المشرق تنت أهل المغرب وقيل الغساق الذي لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقال كعب الغساق عين في جهنم يسيل إليها حمى كل ذات حمى فتستنقع ويؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام فيجر لحمه في كعبيه كما يجر رجل ثوبه وقوله جزاء وفاق أي وافق أعمالهم الخبيثة واختلف في الضريع فقيل هو النبت ينبت في الربيع فإذا كان في الصيف يبس واسمه إذا كان عليه ورقه شبرقه وإذا تساقط ورقه فهو الضريع فالإبل, فالإبل, فالإبل تأكله أخضر فإذا يبس لم تذقه وقيل هو حجاره وقيل الزقوم واد في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقال المفسرون إن شجرة الزقوم أصلها في الباب السادس وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجره ببرد الماء فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فياكل منها والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقال أبو عمران الجوني في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون قال بلغنا أن ابن آدم لا ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها والمهلو ما كان ذائبا من الفضة والنحاس وقيل المهل عكار الزيت الشديد السواد وقوله سبحانه وتعالى يغلي في البطون كغلي الحميم يعني يعني الماء الشديد الحر والعياذ بالله سبحانه وتعالى ولا بالله سبحانه وتعالى ولا بالله سبحانه وتعالى باب منه وما جاء أن أهل النار يجوعون ويعطشون وفي دعائهم وإجابتهم قال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ان الله حرمهما على الكافرين البيهقي عن محمد بن كعب القرضي قال لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله سبحانه وتعالى في أربع فإذا كان في الخامسة لا يتكلمون بعدها أبدا يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قال فيجيبهم الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان تفسير الطبري ثم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فيجيبهم الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ثم يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجيبهم الله سبحانه وتعالى اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيجيبهم الله سبحانه وتعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فما يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فيجهبهم اخصأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها ابدا وخرجه ابن المبارك بأطول من هذا فقال أخبرنا الحكم بن عمر ابن ليلى حدثني عامر قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فسألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب فردت عليهم الخزنه اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات فقولون بلا فردت عليهم الخزنه فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال قال فلما يئسوا مما عند الخزنه نادوا مالكا وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى اقصاها كما يرى أدناها فقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال سألوا الموت فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين سنة قال والسنه ستون وثلاث مئة يوم والشهر ثلاثون يوما واليوم كألف سنة مما تعدون ثم ثم لحظا إليهم بعد الثمانين فقال إنكم ماكثون فلما سمعوا منه ما سمعوا وأيس مما قبله قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنه قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى فنفعهم الصبر إذ صبروا فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص اي ممن جاء قال فقام ابليس عند ذلك فقال ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الى قوله ما انا بمصرخكم يقول بمغن عنكم شيئا وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل قال فلما سمعوا مقالته مقتوا انفسهم قال فنودوا لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم الى قوله فهل الى خروج من سبيل في الحاشية واحد تفسير الطبري والحديث بأكمله في نفس الصفحة من التفسير أتابع قال فرد عليهم ذلك بأن إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير قال فهذه واحدة فنادوا الثانية ربنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قال فيرد عليهم قبل المتابعة طبعا الآية التي قبلها قوله بأن هذه من الآية ولكن هناك وقف كما في المطبوع وفي الآية الأخرى عند قوله ربنا هي من الآية ربنا فارجعنا نعمال صالحة كلمة ربنا هي من الآية ولكن هناك فصل كما في المطبوع أتابع قال فيرد عليهم لو شئنا لآتينا كل نفس هداها يقول لو شئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون قال فهذه اثنتان فنادوا الثالثة ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول فيرد عليهم لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلى قوله الجبال قال فهذه الثالثة قال ثم نادوا الرابعة ربنا خرجنا نعمل صالحا غَيْرَ الذي كنا نعمل قال فيجيبهم أَوَلَمْ لم نعمركم ما يتذكر فيهما تذكر وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا فما للظالمين من نصير ثم مكث عنهم ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قال فلما سمعوا صوته قالوا الآن يرضى ربنا عز وجل فقالوا عند ذلك ربنا غلبت علينا شقوتنا أي الكتاب الذي كتب علينا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فقال عند ذلك اخساوا فيها ولا تكلمون فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء وأقبل بعضهم على بعض ينبح, بعض ينبح بعضهم في وجه بعض وأطبقت عليهم قال فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه لما ذكر له أن ذلك قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون قال ابن المبارك وحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قد هذا فذكره عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون قال هانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك قال ثم يدعون ربهم قال فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ضالمون. قال فسكت عنهم قدر الدنيا مرتين قال ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال فوالله ما لبث القوم بعدها بكلمة أو كما قال و وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم فشبه أصواته بصوت الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. ومعنى ما نبس ما تكلم في الحاشية واحد خبر حسن ابن المبارك في زوائد الزهد أتابع قال الجوهري يقال ما نبس بكلمة أي ما تكلم وما نبس بالتشديد أيضا وقال الراجز إن كنت غير هالك فنبس وتابع الترمذي عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوقى على أهل النار الجوع مع ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصأة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب بكلاليب من حديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إِلَّا في ضلال قال فيقولون ادعو مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال فيجيبهم إِنَّكُمْ ماكثون قال الأعماش ثبت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك وإياهم الف عام قال أو عيد قال الأعماش ثبت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك وإياهم الف عام قال فيقولون أدعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم قال فيقولون ربنا خرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون قال فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل رفعه قطبة بن عبد العزيز عن الأعماش عن شمر بن عطية عن شهر وهو ثقة عند أهل الحديث والناس يوقفون على أبي الدرداء وعن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا وايد قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته متابع هنا رقم الحاشية اثنان متابع ولسرادق النار اربعه جدر كثف كل جدار مسيرة اربعين سنة ولو أن دلوا من غسلين يهرق في الدنيا تنا أهل الدنيا قال هذا حديث صحيح غريب وعنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى كالمهل قال كعكر الزيت وإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه وقال أبو عيسى هذا حديث هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين رشدين ابن سعد ورشدين قد كل ما فيه من جهة حفظه في الحاشية واحدة ضعيف الترمذي فيه شهر بن حوشاب ضعيف اثنان صحيح الترمذي وقال حديث حسن وصحيح ثلاثة ضعيف الترمذي فيه رشدين ابن سعد ضعيف أربعة ضعيف الترمذي فيه رشدين, رشدين بن سعد ضعيف متابع قلت وقع في هذا الحديث فروة وجهه وهو شاذ إنما يقال فروة رأسه أي جلته وهذا أي جلته هذا هو المشهور عند أهل اللغة وكذا جاء في حديث أبي أمامة وعند أبي حجيزا وعيد وعن أبي حجيزا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه. اعيد من بداية الحديث من عند وعن أبي حجيرة إذا هناك خطأ لغوي في المطبوع والتصحيح عن أبي حجيرة.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 هذا حديث حسن صحيح غريب وعن ابي امامه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى ويسقى من ماء صديد يتجرع قال يقرب الى فيه فيكرهه فاذا ادني منه شو وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله سبحانه وتعالى وسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم وقال سبحانه وتعالى وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال هذا حديث غريب وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال وعيد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو ان قطره من الزقوم قطرت في الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم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 وزدنا علمه وعمله إخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين